الممنوع من الصرف الصرف التنوين كلمات في لغة العرب تمنع من التنوين والتنوين من علامات الأسماء إذا الممنوع من الصرف أفعال أو أسماء أسماء لأن الصرف التنوين من علامات من علامات الأسماء فالممنوع من الصرف أسماء هذه الأسماء تمنع من الصرف تمنع من التنوين إما لعلتين وإما لعلة واحدة تقوم مقام علتين التي تمنع من التي تمنع من الصرف لعلتين أعلام وأوصار أعلام وأوصار العلم ما تسمي به الإنسان أو المكان أو الحيوان مثلا فالعلم المؤنث ممنوع من الصرف تقول عن عائشه مجرور بالفتح عن زينب مجرور بالفتح علم مؤنث خلاص عن ابي هريره مجرور بالفتح خلاص تقول يد حمزه قويه حمزه مضاف اليه مجرور بالفتح فالعالم المؤنث مجرور بالفتح، واضح أي كان لفظي مثل حمزة معاوية طلحة أو معنوي مثل زينب سعاد أو معنوي لفظي مثل فاطمة أو عائشه العالم المؤنث الثاني العلم الأعجمي يعني علم غير, غير عربي علم أخذ من لغة الأعاجم ودخل كلام العرب فرعون وسبق أن كل أسماء الأنبياء أعجمي إلا صالح وشعير وهود ومحمد هؤلاء الاربعه عليهم السلام وعلى ذلك فكل أسماء الأنبياء من الأسماء الأعجمي من فرعون من فرعون و عليك من نبا موسى وفرعون موسى مضاف اليه مجرور بالفتحه لانه ممنوع من الصرف وفرعون معطوف مجرور بالفتحه لانه عالم اعجمي واضح كما اوحينا الى ابراهيم وموسى إبراهيم ابراهيم واسماعيل ويعقوب كل مجرور بالفتحه عالم مؤنث عالم اعجمي علم في آخره ألف ونون زائدتان كما تقول عمران إذ قالت امرأة عمران عمران مضاف اليه مجرورة عن مجرورة الفتحة لأنه ممنوع من الصبر واضح علم مزيد بالألف والنون علم على وزن الفعل على وزن الفعل يعني هذا الوزن من خصائص الفعل وليس من خصائص الإسم يعني اوله ياء او تاء او على وزن افعل هذا من خصائص الفعل فعلم مثل احمد هذا ممنوع من الصرف لانه على وزن الفعل علم مثل يزيد على وزن الفعل الفعل زاد يزيد زاد يزيد يزيد, يزيد الماء وتقول انا احمد الله فاحمد هذا فعل وتقول تغلب تغلب فلان هذا من قبيلة تغلب أو من تغلب مجرور علامة جره الفتح لأنه علم على وزن الفعل يا أهل يثرب لا مقام لكم يثرب علم على وزن الفعل واضح من الفعل ثارب يثرب فأخذ وسمي به مكه فقيل يثرب فعلم على وزن الفعل علم علم مركب تركيبا مزجيا من كلمتين حضر موت ذهبت الى حضر موت موت وان حضر موت بدون تنوين ويجرب الفتح بعل بكى واكبد ها ومعدي معدي معدي كارب كاربا ماشي والسادس العلم المعدول وهو الذي ياتي على وزن فعل مثل عمر وزفر وقزح وجمح إلى آخر عن أمير المؤمنين عمراء هذا الحديث مروي عن عمراء والترمذي يقول وفي الباب عن عمر عمر مجهور بعد عنه علامه الجر الايه الفتح فهذه سته اعلام ممنوع من الصرف نعم الايه السادس العلم المعدول يعني الذي ياتي على وزن فعل لم يكن في الاصل على وزن فعل وانما كان على وزن اخر فعدل الى فعل يعني قالوا في عمر كان اصله عامر على وزن فاعل فعودل من فاعل إلى فعل من عامر إلى عمر فقالوا علم معدول علم معدول إذن علم مؤنث علم أعجمي علم في آخر ألف نولون زائدتان علم على وزن الفعل علم مركب تركيبا مسجية بخلاف سيبويه هذا مبني على الكسر سيبويه ونفطويه إلى آخره والسادس العلم الذي العلم المعدول الذي على وزن فعل واضح والوصف الوصف الذي هو على وزن الفعل عطشان العلم الوصف الذي على وزن الفعل مثل اشرف وأمجد وصف على وزن أفعل وافعل هذا وزن للفعل والوصف الذي في آخره ألف ونون زائدتان فرحان عطشان ضمآن ها هذا كله ممنوع من الصرف لأنه وصف مزيد بالألف والنون الثالث الوصف المعدول على وزن مفعل وفعال في العدد ووزن فعل في كلمة أخرى. فعدة من أيام أخرى ها؟ الوصف المعدول على وزن مفعل أو فعال مثنى وثلاث ورباع لم يقل مثنا وثلاثا ورباعا وإنما هو ممنوع من الصرف على وزن فوع مفعل مثنى موحد مثلث مخمس وفعال أحاد ثناء ثلاث رباع خماس إلى اخره وكذلك كلمة أخر وكلمة جمع جمع جمعاء هاتان الكلمتان ممنوعتان من الصرف لأنهما وصفان على وزن فعل. هذا عن الأعلام والأوصاف التي تمنع من الصرف الأرنب نعم هذا ليس علما ولا وصفا. اسم جينسان آه إذا, إذا أخذ منه الوصف فقيل فلان أرنب إشار إلى جبنه نعم مؤنثه أرنبه لا نقول أفعل فعلاء رنباء وانما نقول ارنب وارنبه فهذا لا يمنع هذا لا يمنع والله اعلم هذا ما منع لعلتين اما ما منع لعله فما كان على صيغه منتهى الجموع مفاعيل ومفاعيل يصنعون له ما يشاء من محاريب وتماثيل ها واما السفينه فكانت لمساكين مجرور بعد اللام وعلامه الجر الفتحه لانه ممنوع من الصرف أوابدة نعم نعم جمع ابده أوابدة افاعله فهذا ممنوع من الصرف يعني تقول مثلا ايه سارميه بقوافي اوابده قوافي اوابده خواف ممنوعة من الصرف صغة متى الجموع أوابدة كذلك صغة متى الجموع فواعل فعائل كل هذا صغة متى الجموع فواعل عوالم وفعائل صحائف وأفاعيل أباطيل كل هذا كل هذا صيغه منتهى الجموع ا قاعدتها الجمع في وسط الف بعدها حرفان في وسط ألف بعدها حرفان أو بعدها ثلاثه أحرف وسطها ساكن وسطها ساكن نعم أنف أنوف وآناف آه. إنما أنف لا هذا وصف الروض الأنف يعني يقول هل المؤنث المعنوي مثل أمل يمنع من الصرف مع أنه في أصل اللغة مذكر وإنما استعمل المؤنث عرفا ومثل وسام ووئام والله إن سمي به مؤنثا واصبح علما على هذا المؤنث منع فتقول هذه الفتاه اسمها امل بدون تنوين بدون تنوين واذا اخرجتها عن العربيه قلت لي امل في كذا بالتنوين العالم طيب السؤال تكرر مرتين النوع الثاني من الممنوع من الصرف نعم <تصفيق> كل علم أو وصف كل علم أو وصف على وزن فعل فهو معدول والنحات احصوا الأسماء التي وردت في ذلك فبلغت عشرة أو أحد عشر اسماء عمر زفر كزح جمح هبل مضر قثم وهكذا وثعل ثعل الذي يمنع من الصرف دوح العلة دوح. تقوم مقام علتين صيغه منتاج الجموع كل جمع في وسط الف بعدها حرفان مساكن مساجد معابد منابر وهكذا أو مفاعيل ألف بعدها ثلاثة أحرف وسطها ساكن مساكين محاريب تماثيل والثاني ما كان في آخره ألف التأنيث المقصورة أو الممدودة ألف تأنيث مقصورة أو ممدودة ذكرى دعوى ليلى لبنى عطشاء هذا ممنوع من الصرف لأن آخره ألف تأنيث مقصور أو ألف تأنيث ممدود بشرط أن تكون زائده مثل حمراء صفراء قال إنه يقول إنها بقرة صفراء بقرة بالتنوين صفراء من غير تنوين نعم انت الاول فهمت الممنوع من هتسأل عنه بعد ذلك فهمته ابو عمر ولا كان مفهوما في البدايه كان مفهوما طيب صاحبك فهم حاجه ايه رايك كده حاجه واضحك ها كل يوم من ده ان شاء الله طيب تقول ايه والصابئون والنصارى الواو هنا عطف على المحل وليس على الله إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون الذين آمنوا قبل دخول إن كانت مبتدأة والمبتدأ مرفوع فلما دخلت إن جعلت كلمة الذين في محل نصب اسم إن خلاص؟ فإن عطفت على الله نصبت وإن عطفت على المحل رفعت وعليه قول تعالى أن الله بريء من المشركين ورسوله قبل دخول أن كانت الله مبتدا هذه الكلمة اللفظه كانت مبتدا فلما دخلت أن نصبت فلك أن تقول ورسوله عطف على اللفظ أو ورسوله عطف على المحل لان هي مبتدا ويجوز ان تكون الواو عطف لجمله ورسوله بريء كذلك جمله على جمله وذكر النحاة وجها ثالثا ورسوله والواو هنا للقسم وليست العطف أن الله بريء من المشركين ثم يقسم الله برسول والواو هنا ايه قسم وليست عطف ورسوله ولكن هذه ليس في قراءه الواو استئناف ورسوله بريء ماشي ما بريء بريء بريء بريء بريء بريء بريء بريء أنا ما قلت قراء أنا قلت النحا يقولون هذا إيه وجه نحوي لماذا لا وقال وانا الوولي العطف ثم قالوا العطف والوولي القسم يقسم كما أقسم بالليل والشمس والقمر فأقسم برسول والله يقسم بما شاء وأقسم برسولي في القرآن لعمرك انهم لفي سكرتهم صح؟, صح أي قراءة يا أخي هذه ليست قراءة أنا أقول هذا قد يكون وجها نحويا انما ليس قراءه عشان نقول قراءة إذن أخذت بالتواتر وموافقة للرسم العثماني وقرأ بها رسول الله وسمعه الصحابة ما فيش كلام ها إما على المحل إما على اللفظ من شروط القراءة التواتر أن تكون اللفظة متواترة أخذت عن التابعي عن الصحابي عن رسول الله ها؟ قراءه شذة يعني ليست متواترة ما قرأ بها رسول الله موافق الوجه نحوه او مخالفه للرسم العثماني ولكن ممكن تمشي مع النحو العرب أه؟ نعم طيب نعم اخر حاجه قبل العشاء على سبيل من قسم هذا التقسيم نعم احتاج العرب اليها فادخلوها وأجرى عليها قواعده اسم العربي يصرف منوم محمد محمد واضح طالب وتدخل عليه الألف ولا اسم أشبه الفعل يمنع من الصرف ولكن هو عربي أحمد ها أعجمي يمنع كذلك من الصرف ولا تدخل عليه كل القواعد العربيه يعني الفرعون فرعون هل تدخل عليه الالف ولا لا نعم تدخل عليه الالف ولا ولكن هل مثلا يصغر هل يصغر فرعون ماذا تقول في تصغير فرعون وعلم اعجامي كيف تصغره